استوى استقيم واعتدى للتقارض سد الخلل تنصص الأول فالأول الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين.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 فِى النَّجْمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْ أَوَّلُ حَسَنَةٍ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا بِمَا سَوَّاهُ وَمَنْ معه ألا أدرهم لا يعلمون، وقالوا مهما جئنا به من آية لتسحرانا بها، فما نحن لك بأمнии؟ فأرسلنا عليه مطفاً والجراد والقملا والضفادع والدماء من وَاجْتَمَعَ آيَاتٌ فَخَلَكَتْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عِنْدَكَ قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإنك شفّد عن الناس جزلا نؤمن لك لا معك بني إسرائيل فلم كشفنا عنه الرجز إلى أجرهم بالغ إذا هم إذا هم يكذون فنتقم لهم فأغرقناهم في اليمن لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا وكانوا غافلين.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 فَذَنَّ وَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِذْعَهُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَحْرُثُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فأتوا, فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَحْفَظُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا جعلنا إلىهن كما لهم آلها. قال إنكم قل تجهلون. إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا وباطل ما كانوا يعلمون. غير الله ابغيكم الىه وهو كف ظل على العالمين الله الله الحمد لله رب العالمين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 وإذا جئناكم ألف عون يسونكم سوء العذاب يقذرون أبناءكم يقذرون أبناءكم ويستحون نساءكم وفي ذلك غلاء. ربك عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واذنمناه بعشرين فتنليقات ربي فتنليقات ربي 40 ليله وقال موسى لاخيه ها انخلوث في طرم واصلح وأصنش ولا تستمع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتلا وكلمه ربه قال رب أري أنظر إليك قال لن تراني ولن الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى طعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا صيتك على الناس برسالتي وبكلام فخذ فخذ ما صيتك وكن من الشاكرين وكتبتنا لهم في الألواح من كل شيء وعقت وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاتقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن وإن يروا سبيل الرشد لا يستخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يستخذوه سبيلا ذلك بأنهم كتبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كتبوا بآياتنا حبطت أعمالهم, حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واجتقد قوم موسى من بعده من حنسي عجلا جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا استخدعوا وكانوا ظالمين ولم تسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالون لم ربنا ويغفر لنا لنتون من القاسرين.